وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم, لو رؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أَسْتَغْفَرْتَ لهم أَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 صدق الله العظيم